لا تقل ما ليقاسي وحشتي والقلب قاسي كيف يلقى الأنسى قلب لكتاب الله ناسي لكتاب الله ناسي لا تقل ما ليقاسي وحشتي والقلب